أيها الإخوة والأخوات مع الختمة المنوعة نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن عشر من القرآن الكريم مع القراء توفيق الصائغ عبد الله بن محمد المطرود عبدالعزيز الأحمد عبد الله بصفر والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ توفيق الصائغ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 لا قادِرون فانشأنا لكم به جنات من نخيل واعناد لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبثق يربط بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة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 فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني موزلا مباركا وأنت خير الموزلين إن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 وَيَشرَبُوا مِنا تَشْرَبون وَلا إِنَّ قَْتُون بَشَرًَا مِثْنَكُمْ إِكُمْ إذَ نَّخاسِون أََعِدُكُمْ كُمْ إذَا مِتُمْ وَكُدُم تُرَادَوُ وَعِظَابًا أََّكُمْ هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمدعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عمنا قَلِيلًا لَّا يُصْبِحُنَّ نَنَادِمِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبَعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ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 ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قَوْمًا عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا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 وَقُلوبُهُم وَجِلَةٌ أنَّهُم إى رَبّم راجِرون أُل أنْكَ يُسالِعونَ فِي الخَيراتِ وَهُمْ للَهَا ساابِقُون. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا أُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ حَتَّى جرون لا تجع اليومَ إِكُم مِ لا تَُرون قَد كَ التيات تُطلا عَلَكُ فَكتُم على عطابكُم تكصون مستَْكبرينَ ب ساد تَجون أَفَلَمْ يَتَّبَّرُوا الْقَوْلِ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةَ بَلْ جَاءُوهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُم لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ